قول له كن أن قول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم أنهم في الدنيا حسنة ولا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة